على الطبيب زاد العليل جروح خرج من باب العيادة بيبكي بقى نوح على باب سيدنا الحسين على باب سيدنا الحسين وقد الولد مذبوح مذبوح بذكر الجلاله ولسه في الروح ما مذلمش على أهل أساس ومن ظهر سيدنا الحسين بيبقى صدره للطريق مشهور اشكي مين الالم ويجرح ماله طبيب ما اخد دوا يزيد في القديم نذكر الشفاعة عند مريم يا طبيب المذال علياك